الادله النبويه في القاعده الاصوليه قلنا سنستحف هذين الاثنين في كل درس الفصل الثالث احكام الوضعيه فقلنا احكام حكم تكليفيه صحيح احكام وضعيه انت هنا الحمد لله كان احكام التكليفيه احنا الحكم, الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين ها بالوضعي لا خلي الوضع في الاخر ماشي بالاقتضاء او التغيير او الوضع الاقتضاء او التغيير هو التكليف والوضع هو الحكم الوضعي الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي بإيجاز إننا أشرحنا هذا تقصينا قبل ذلك الحكم الوضعي هو ما جعله الله علامة أو أمارة الإمار الذي جعله الله علامة أو أمارة على أمر ما. أبادة المال الآن الأمر الذي جعله الله علامة, علامة أو أمارة جعله الله علامة على أمر مال كدلوك الشمس علامة على دخول وقت الظهر اقيم الصلاه لدلوك الشمس هذا الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو احكام السبب والشرط والمانع والصحه والمطلل والرخصه اختلاف والعزيمه اختلاف العلماء الرخصه والعزيمه اختلف العلماء بعضهم يجعلها من الاحكام التكليفيه وبعضهم يجعلها من احكام الوضعيه والحق انها فيها اشتباه فيها اشتباه من هذا وإن كان الأغلب عنها للأحكام التكلفية الرخصة والعزيمة العزيمة هي الحكم الوارد على فعل من دون النظر إلى العظم اللي هو الحكم العام لذلك الحكم العام هو تكليف هو الحكم الوارد على فعل من دون النظر إلى العظم كالصلاة قائمة عام على كل المكلفين صلي قائمة وقوموا لله قانتين صلوا كما رأيتموني أصلي فكانت سلم يصلي طائما وأما الرخصة فهي الحكم الوارض على الفع بالنظر إلى العوز يعني استثناء الحكم الوارض على الفع بالنظر إلى العوز فهذه بالنسبة للرخصة فهل ان GRANT الرخصة والعزيمة هو يتكلم عن الرخصة العزيمة ويجعلها من الأحكام العوضية وراجح أنها من الأحكام التكلفية وفيها اشتباه بالأحكام العوضية قاعدة الأولى أيهما أفضل الرخصة أم العزيمة الرخصة طبعا هناك سبل سنبينها كثيرة في مسألة الرخصة الرخصة كالقصر في السفر وكالجمع في الحرج والجمع في الحرج يعني مش كل الناس يتكلمون به هذا الحديث الإمام الترمذي قال ما عمل به أحد من الفقاق وإن كان عمل به من التابعين من عمل به لكن نقول الحرج الجمع بين الصلاتين في الحرج القصر في السفر وأيضا الجمع في السفر وأيضا في المطر كل ذلك رخصة صحيح استخدامه الماء عند عدم استطاعة استخدام استخدام التراب عند عدم استخدام, استخدام الماء. فقدان الماء حكماً أو حقيقةً حقيقةً معروف أما حكماً الماء عنده ولكن لا يستطيع أن يستخدمه لاستفحال المرض فهذا سيأتي إن شاء الله أمثلاً أيهم أفضل الرخصة أم العظيم هذا سؤال فإذاً لما نصدر القاعدة بسؤال دلال على الاختلاف بين العلماء ونبين الوارح في هذا وعندنا حديث أصله أصله التفضيل حديث ما ما ما النبي صلى الله عليه وخير راح اشاره ده ما ما خير النبي صلى بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما ما خير النبي صلى الله بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما فهذا وجه الدلاله من هذا بان صلى الله عليه يختار الايسر وهذه دفيه دلاله ان الايسر تكون في الرخصه الرخصه ايسر فلذلك هذا الحديث يستدلون به على تقديم الرخصه على العزيمه وايضا من الطول النبي صلى خذوا ماهل خذوا من العمل ما تطيقون نماذ الحبل معلقا فقال صلى الله عليه وسلم قالوا تفضل صلى الله عليه ثم قال ماهل او خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل فان الله لا يمل حتى تمل فاخذوا العمل ما تطيقون هذه فيها دلاله ايضا انك يعني لك انت ان تترخص برخصه صلى الله عليه وسلم تصلي قاعدا أن تصلي على جنب في هذه الأبواب يعني أيضا ممكن يستدل به على تفضيل الرخصة من ذلك أيضا بأنه السلام نهى عن الوصال ويريد يبين لك أن حتى العزيمة وأن كان فيها مشقة الأجل في الرخصة أعظم نهى عن الوصال وهذا يعني الاستدلال بهذا الباب يتمه بأنه قال فمن أراده يعني ما يسكت عنه نهى عن الوصال فقط فمن أراد الوصال فليوصل إلى السحر فلوصل إلى السحر فبعضهم قال هذين باب العزيمة والرخصة أن يبدأ بالفطر وقلب بعضهم من أمر الأخ لأن الحق أن نفسنا تبين أحب عباد الله إلى الله هم المتعجلون في الفطر فمن يتعجل الفطر هو أحب إلى الله جل في علاه أيضا الحديث ليس من البر الصيام السفر ليس من البر الصيام السفر لما وجد نفسنا رجلا يظل عليه قال ما به فقالوا يا رسول الله إنه صائم فقال ليس من البر الصيام في وايضا حديث مسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصا كما يحب ان تؤتى عزائما هذه ليس فيها تفضيل هذه فيها ايه استواء يحب ان تؤتى رخصا وكمان يحب ان تؤتى عزائما والحق ان لو حديث ايضا فيها مساله الاستواء يبقى حديث يدل على التفضيل والحديثات التي مضت باثرها تدل على التفضيل وحديث يدل على الاستواء عندنا تدل على تدل على تفضيل العزيمة له الرخص فلذلك ذهب بعض الأصولين إلى أن الأصل العمل بالعزيمة لأنه الأعام من رخص خصوص فهو الأعام لأنه عاما لجميع المكلفين ويستدل لهم صراحة بأدلة من أولا حادثة بلال قد أجمعه على أن ما فعل بلال خير مما فعل عمار وكل منهم مصيب للأجه لكن بلال أعظم بلال عندما أخذوه في, في, في الرمضاء وضع عليه الحجارة وأرادوا قتله وهو يقول أحد أحد فلم يجب لا فما أجاب لهم ما أراده وأما عمار أخذوه فمسوه بالعذاب فلما مسوه بالعذاب تكلم عن النبي سلم ومدح أليهة الكفار حتى قال النبي كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعد لكن نقول الآن يستدل بتفضيل العزيمة في حديثة بلال فبلال فعل بلال مقدم عند الجميع على فعل من على فعل عمار رضي الله عنه وأرضاه ويستدل بالعزيمة أيضا في الصيام والسلام في السفر كما في الحديث الذي يصيح وما من من صائم اشتد الحر فمن من يضع ثقوب على رأسي ويدعو على رأسي وما من من صائم إل رسول الله وعند الله ورواح وهذه دلالة وضع كان. صائما بأبي هو وم ايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب العزيمة قال لم لعائشة جروك على قدر النصابق جركي على قدر النصاب ونا الغرض المصوب بأن هذه أدلة يستدل بها ع على تقديل العظيم تقديل العزيمة على على الخصة. وان كان الحق التفصيل حق التفصيل ان مسألة التفضيل هذه مدارها على المكلف مدارها على المكلف فمن استطاع أن يأتي بالعزيمة فهذا هو الخير له ومن لم يستطع وأراد الرخصة فهذا هو الخير له ولذلك عمر رمض عم العزيز فصل لنا في هذا الباب وقال أيسر أفضل أيسر أفضل وهذا ليس ببعيد لأنه لما خير من أمرين إلا اختاره إبا إذن لك أن تكون في القاعدة العامة حيث ما كانت تيسير فتم شرع الله حيث ما كانت تيسير فتم شرع الله لذلك فصل الخطاب في هذا الباب ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الله أيسر أفضل في مسألة السلام في الصفر. الصفحة هذه قاعدة مضطردة على دميع الرخص أيسر أفضل وحيث ما التيسير تيسير فتم شرع الله جل إذن لنا ان نقول هناك ما يعني ما يكون في حاله الرخص افضل واعظم وهناك من يكون في حاله العزيمة أفضل العزيمه لا سيما وان وسلم قد قال قولا فصلا سيد الشهداء حمزه رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء حمزه و ها ورجل قد قام امام سلطان بكلمه, بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله فهنا أغزب العزيمة لبرخ الاتفاق على أن له أن يغزب أمامه حتى يفر بدينه وبنفسه وبحياته ولكن قال للمسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قال أو قام بكلمة الحق عند سلطان جائر فقتله فيها دلاله روحة جدا على تفضيل العزيم إذا المسألة تدور مع التسير حيث دار وحيث ما كان يعني حيث حسبوما استطاع ففي استطاعته هو الخيط القاعدة الثانية قاعدة, قاعدة. لا تكون أن المساعدة لا تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة لا تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة يعني أن الرخص الأصل فيها الإباح الرخص الشرعي فمادام الشرع قد جاء بها وإن كانت مستثناء مادام الشرع قد جاء بها فها ليست, ليست محرمة وليست مكروه حتى لو قلت بأن الاصل انها محرمه كاكل الميت الاكل الميت والفنزير وشرب الخمر والغصه حتى لو قلت بذلك نقول حين استخدمها فقد ابيحت له شرعه فهي ليست محرمه في هذا الحال فهي ليست محرمه وإن كانت مستثناء فاذا الرخص فاذا الرخص لا تكون محرمه ولا مكروه والادله ذلك الكثير من حديث ان سلف ان الله يحب ان تؤتى رخصها ويحب كما يحب ان تؤتى زائما أرجو أرجو التفسير هذا الحديث دلاله ليه لا تكون الرخصه محرمه ولا مكروهه من وين من الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزيمه هات يا استاذ يا محاسب يا مدرس مدرس ايه انت في الجامعه محاسب يا انا من المحاسب دروس خصوصيه والله بجامعه اخوي وفي مذكرات تتبعها باسمها كرسات لا ما أنتم عندكم مذكرات ما هي كرسات في الجمعة وفي في السنوي مذكرات يعني ذبح ذبح تتقل الله في الناس أو لا الملك المباشر <تصفيق> <يعني> اللهم تذهب يعني الله مستعد لا يعني قريب قريب لكن الإجابة كبد الإجابة أنت كده شهرفت ليه خلاص انت خلاص وصلت للنهايه هذا كما قلت انت لكن هو ابتدى يجليها فقط انت وصلت عند النتيجه النهائيه لكن هو ابتدى يطلع الصفحة من الكنترول للظاهر للناس هذا صحيح ان الله يحب يحب ان تؤتى الرخصه هو لا يحب محرما ولا يحب ايش مكروها كيف اكرهه واحبه لا لا اجتماعان فهذه دلاله واضحه جدا في قول صلى الله عليه وسلم يحب ان تؤتى الرخصه فإذا لا يحب ما كان مكروها ولا محرما إذن الرخصة ليست مكروها وليست محرمة أيضا في قول, قول اللي سلم فإن عادوا فعد أمر ولا يأمر بمكروه ولا يأمر بمحرم قال لعمار كيف تجد قلبك قال مطمئنا بذكر الله فقال أمر مؤمن بالله فقبل الإمام بالله فقال له إن عادوا فعد أمر ولا يأمر بمعصيه ولا يأمر بإيشه بمكروه. يأمر بالمستحف يأمر بمباح ممكن كما لو نزلناها يأمر بالبوادف نعم لكن يأمر المكروه لا يأمر بالمكروه باب النهل لا الأمر طيب وعندنا أمثلة كثيرة جدا نمين لك فيها بأنها يعني الرخصة والأصل فيها حتى ليست بحرام الأصل في الرخصة ليست بحرام من هذا القصر في السفر القصر في السفر بل العلماء يقولون هذا مستحب. وطبعا اختلاف العلماء لأن بعضهم قال هو إيش واجب نحن في الظاهر يرون أن القصر واجب يرونه يار... واجب فهنا ال ال ال ال القصر في الصلاة كما قال رجاء وإذ و... و... و... و... و... في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خبتم أي أن يفتركوا الذين كفر ان الجابرين كان لكم دوا ممين لما قال عمر يا رسول الله قد أمنا فلما القصر قال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها قال فاقبلوا أمر وأقل الأحوال أنه مستحب لذلك علماؤنا اتفقوا وأجمعوا على استحباب القصر في السفر أجمعوا على استحباب القصر واختلفوا في الوجود أيضا من هذه الأمثلة أيضا التيمم لفقد المال تيمم أصلا محموب لله جدا في علامه بل هو طاهر الطراب طاهر وهذا بنص كلام سلم الصعيد الطيب طهور أمتي ولو عشر سنين إيه إيه فإذا وجد الماء فليمسوا بشرتك وذلك قال الله جعال فإن كنتم جرما في الطهر قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا, صعيداً طيبا قال طيبا سبحانه ولله في علاء من ذلك أيضا الزواج من الأمن الزواج حلال هو الآن أصل الزواج حلال يعني أنا أتكلم هنا بأتي لكم بضرب لكم أمثلة بأن أصل الرخصة إيش؟ مباع وحلال صحيح وإن كان أصل الرخصة في رخص أخرى كأكل الميت وشرب الخمر حرام الأصل حرام لكن هو وإن كان أصله حرام وإن كان أصله حراما ففي هذا الحين عندما أباح صار محبوبا للجل الذي أولد لماذا صار محبوبا أنت تنظر لأن فيه مصلح عرض سيأتي مصلح عرض وهو يبقى الموحد لا يقتل نفسه لأنه لو ترك نفسه بلا طعام هلك فحفاظا على نفس الموحدة لن يقل من هذه الميتة لما يبدو ضروري وإذا نزلت الاباحه شرعا رفع الضرر خطر اذا نزلت الاباحه شرعا رفع الضرر خطر فالغرض المقصود الزواج من الامل اصل فيها الزواج اصبح حلم لكن الامل منعه منع عن منع المرء الحر منها ليش عشان الواحد ما يكونش عادة. لا يكون عبدا قال من لم يستطع منكم طوله ان ينكح المؤمن هذه المحصات من الى اخر الايه فلم يستطع منكم طولا قياده فأتزواج من الأمم عندما لم يستطع الطاو ولم يجد برأة غنية حرة يتزواجها له أن يتزواج الأمم المسلمة شرطين وقايدين أو قل بثلاثة شرط الأول خلال يخشها تايش العنت لمن خشية العنتها منكم الشرط الثاني أن تكون مسلمة ما الذي يجب أن تكون مسلمة؟ ممتاز بمتغطيكم المؤمنات الثالث الثالث لم يجد طاوله الحره ناري وهذا على الحج ايضا هي رخصه اهو الان لكنها على الحج من ذلك ايضا الدفع ليلا من مزدلفه الدفع ليلا من مزدلفه اي رخصه هي مباح بحكم ان الله جعل في علاه للضعفه فقد ادنى رسول الله للضعفه الدفع للرمي وما ادنى لهم الا للرمي وهذا باب انا فصلته في كتاب الحج ايضا عدم الترتيب في يوم النحر واحنا قلنا الاصل ان سيدنا قال خذوا عني مناسك خذوا عني مناسككم وأنه السلام ابتدأ بإيش بالرمي وثنى بالنحل وثلث بالحلق ثم أتى في الرابعة بالختام بالطوافة صلت ظهر في مينة وأن كان في رواية أنه صلت ظهر بمكة فالغرض المقصود بأن هذه أدلة كثيرة تثبت لنا بأن الرخصة ليست مكروهة وليست محرمة وقد ذهب بعض الأسلين بأن الرخصة تكون مكروهة وتكون محرمة تكون مكروهة وتكون محرمة فقالوا بأن النطق بكلمة الكفر مكروهة طبعا محرمة هذه ما يقول بي أحد يا تكون مكروهة يا لا تكون محرمة بالتفاق تكون مكروهة قالوا النطق بكلمة الكفر وإن كانت الرخ صمعه فهي مكروهة بل الأولى أن يتصلب وأن يقف متماسكا متمسكاً, متمسكا بدينه حتى يغيظ أهل الكفر ويثبت أهل الضمان حتى يصل إلى تغييظ أهل الكفر مع تثبيت أهل الإيمان فبعضهم قال ذلك والحق أن قول الجمهور هو الصحيح ثلاثة للأحناف أو بعض الأحناف الذين قالوا بيها وقد قال بعض العلماء بل الرخصة إذا قلنا بأنها لست مقنوعة لست محرمة بل نقول وهي من الرخصة ما هو مباح ومن الرخصة ما هو واجب ومن الرخصة ما هو معيش مندوب ما هو مباح لسة, لسه انا لسه قلت مستحب ما هو ما انا لسه قلت عشان اشوف الاخوه المستخلصة. ما هو مباح مثل مين؟ الزواج من الامل لمن خشع لمن خشع على لا يكون مباح يقول في قل احواله مستحب اف ستمح بل قالوا مستحب الفطر تام متوقع يكون مباح بالله عليك كيف يكون مباحب؟ لذا هو بدل عدم الترتيب مع أنه قالوا وجوب الترتيب في الحج هو المشكلة أنه أنا ما ذكرتش هذا المثل عشان كده الإخوة متخبط كبايع العراية يا إخوة يا فاطل بايع العراية تعرفون بيع العراية؟ ما تعرفونه نهى النبي سلم عن بايع عن المزابنة ورخص في إيش؟ في العراية أنك تبيع الرطب بالتمر لذلك يلل سلم سأل إن الرطب بالتمر محرم لماذا محرم يا شطار ما للربا والغرر أو للربا وين الربا فيه تمر برطب كيلو كيلو أيها يلل سلم سألهم إذا يبس قالوا نعم في الرطب فقال إذا لا يبقى هنا جهل به تساوي والقايد عن العلماء الجهل بالتساوي كالعلم به التفاضل <تصفيق> بيع العراية رجل عنده تمر لكن هو يعلم أن الرطب من. أن الأعظم طعما هو إيش؟ الرطب وما عنده إلا تمر وما عنده ما لا يشتري فرخى صلى الله عليه وسلم وهذا الأكل يعتبر من التفكه من عندك تمر والتمر أن كان قوتا في عصرهم أنه نفس المسلم قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع صحيح لكن الرطب الرطب تفك فهذه مباح فرخص له النبي محمد ان يشتري الى خمسه اوسق فقط بالرطب بايش بالتمر خرصا فهذا هذا الاستثناء قال على هنا هذا ترخيص بالمباح لانه مباح والممكن الانسان يستغني عنه صحيح ولا لا فالاكل والطعام الاصل فيه اباحه اما مساله الصلاه والصيام المساله فيها تعبده فتقول هو منذوب او لكن مساءة الطعام والشراب واللبات هذا, هذا مباح هذا من المباح هذه بالنسبة لهذه القاعدة وأيضا نقول المندوب المستحب القصر ونقول ال ال ال ال ال ال ال بالنسبة للأكل من الميتة واجب هذه رخصة واجب الأغذب الأكل من الميتة رخصة الواجب الأغذب لأن راجع أبدا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم فلابد من بطر أسباب الهلاك فلذلك لابد أن يأكل من الميت هذا بالنسبة لهذه القاعدة القاعدة التي تليها قاعدة الأحكام مبناها على التيسير مهمة جدا هذه القاعدة الثالثة أو الرابعة الأحكام مبنية على التيسير قد قلت أن القاعدة العامة عند علمائنا ما كان التيسير فثم شرع الله لكن هناك شيء آخر اسمه فقه التيسير لأن إذا قلت لكم هذه القاعدة لها دواب الشرعين أنت تضع نفسك في الوسط وتقول حيثما كان التسير بثم شرع الله وهناك غلوم في الأرض بالتفسير حول في النظر وهناك جفوم في الأرض بالتسير إما التشدد والتمطع والغلوم وإما التيسير العام كالماء السائر كما أخذ بعض يعني علماء العصر وتكلموا بإباحة الربا في بلاد الكفء من باب التسير طبعا مستندهم أحاديث ضعيفة وأيضا قالوا بصحة وجواز الرمي قبل الزوال في الحج من باب التسير وهذا كله تخبيط وليس تسير هذا تخبيط وليس تسير لأن المسلم جاء التيسير عنه بالفعل وبلسان الحال منضبطا بدوابط قالت عائشه ما خير ان بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بان من التيسير على الناس ان الناس تمشي افواجا من بعد الفجر ترمي وتمشي صحيح ولا لا ولم يفعل وكان يترك ان الأفضل صلى الافضل وذا فافعل المفضول تيسيرا على على الناس ويترك السنه كلها كليا خشيه ها أن تفرد على الناس هذا من رحمة النبي السلام فإما أن السلام يقف هذا الموقف ويقول ابن عمر وصفا فكنا نتحين الزوال لنرمي والأيسر بالتفاق أن يكون قبل الزوال وابن عمر يقول كان السلام يقف يؤخر صلاة إيش الظهر التي هي الأفضل أن نصليها على وقتها فيؤخرها ويتحين الزوال ليرمي فيها دلالة عنا قبل ذلك يكون اثما ينزل منزله قول عائشه ما لم يكن اثما فالغرض المقصود هناك ضوابط التيسير وكان عندنا رساله كامله للشيخ الحداد هي الفتوى مع التيسير التيسير مقاصد الشريعه للفتوى والتيسير لكن انا نرجئ الكلام فيها إلى أن ياتي يعني ينهينا الله على من كتاب القواعد فالغرض المقصود اذا قلنا احكام الشريعه مبناها على التيسير بالضوابط الشرعيه لا إخلال لا إفراط ولا تفريد لا إخلال ولا لا إفراط ولا تفريد الأذلة أصل هذه القاعدة أن أحكام المبنية على التشير قول 감زال الله يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا وحديثãy subscribe فإنما بعدتم ميسرين ولم تبعثم معسرين وأيضا ما قويه 감زال الله بين أمرين إذا اختار ما قويه 감زال الله بين أمرين إذا اختار ما لم يكن اسمه <تصفيق> يعد ذلك ما كان في الكتاب لكن انا نصدر الباب بالادله النبويه على القاعده دي قال الله جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج فالله جل وعلا يسر على عباده ايما تيسير قال الله جل ما جعل عليكم في الدين حجر وما حرج وقال الله جل وعلا يريد الله ليجعل عليكم من حرج يرفع عنكم كل الحرج كما بينا الله جل وعلا من رحمته على العباد أنهم أرسل إليهم رحمة للعباد أرسل إليهم رسولا رحيما أمينا صادقا بأبي هو وأمه رحمة للعالمين يرفع عنهم الأثار الأغلال التي كانت على الذين من قبلهم فشريعتنا شريعة مراء فيها ما فيها من التسير والسطية بين غلوب وبين جفوب بين أفراط وغين تفريط ولك أن أم تضرب أمثل على ذلك وتعرفها أنت الآن لما تصلي لا تصلي إلا بطهارة كاملة فإن لم تستطع أن تتطهر بالماء لك تظهر بالتراب وأيضا ثوبك إذا مسته النجاسة لابد أن تتطهر وتطهير ذلك بإيش؟ بالماء طيب هناك أناس يغالون في التطهير فإذا أصاب الثوب نجاسة أو أصاب البدر نجاسة ما استطاع أن يزيلها يزيلها بالقرض وفيها إفساد المال هو الآن وبعضهم يصلي بالنجاسة يعني كأنه يقضي حاجته هو يصلي فعلى طرفين قيل من أهل الكتاب أما اليهود ففيهم الغلو والإفراط وأما النصارى ففيهم الجفو وفيهم التفريط يصلون بين يده الله على بالنجاسات وأما أهل السنة الجماعة وأما هذه الأمة الوسط الوسط الخيار العدول فيما فيه من التسير السمح أنهم يصلون بنادي الله بالطهارة ولكن ليست الطهارة التشد... ال... ال... التي يتشدد فيها أصحابه فإذا أصاب الثول أن فيزيل ذلك بالماء كما قرر علماءنا أو يزيل بغير الماء على ما قال بعض العلماء على الخلاف المشهور التي... الذي بيناه من ذلك أيضا القصاص كان اليهود لا شيء عندهم مقابل القتل إلا القتل القتل ينفي القتل فلا بد من إراقة الدماء وعما النصارى فقبلوا إيشه الجزية فجمع الله بتيسيرا على العباد بين الأمرين فمن قتل له القتيل كما قال نسلام من قتل له القتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين إما القصاص وهذا له وإما إيش وإما الدية إلا في حالة واحدة وهذا فقه يرتقي إليه من, من علمه الله أو منحه الله ملك فقهية إلا في المحاربين الله والرسول إلا لمن أفسدوا في الأرض فهذا لا, لا يقال له انخدوا دية الذين يفسدون في الأرض وهم من الذين يعني يوصفون منهم يحاربون الله ورسوله لا هذا في حقهم القصاد دونه أخذ الدية لا يصح أن يقول الآن أنه يمكن أن نقول للناس أخذوا الدية هذا خطأ بي صحيح رارع في ذلك علما أن تنظر في القاتل ان كان محاربا لله والرسول إن كان فسدا مفسدا فهذا القتل فيه لأن هذا هو الأطل أيضا لأن الدية هذه بدلة والتخيير المرء حين لا يكون جزما الواجب قتله لأن ترك الفاسد وإن كان بالدية وممكن يكون هو سارق عنده ملايين مليارات حرام سارق فقتله أصالة هو الديانة هو الأصل والتخير هذا يلغى لأنه لو قلت بالمال سيدفع المال ثم يبقى متحررا قاتلا لأنه حتى لم يظهر الندم ولا التوبة ولا الأوبة على ما فعل من القتل فمسألة بخير النظرين هذه من الشريعه الغراء خير النظرين هذه من الشريعه الغراء جعلك مخيرا الشر بين القصاص وبين اخذ الديه الا في الحاله اللي اتكلمت عنها هذا لان العمق اتفق العلماء ان الذي المحق... المحققين اتفق العلماء الذين لهم يعني نقول القوه في التحقيق بانه إذا كان القاتل فاسدا مفسدا محاربا لله ورسوله فلا ديه دي لا يقال له اخذ الدية لأنه بهذا قد وضع الإحسان في غيره موضعه ومن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه هذا الباب لكن هي أيضا وسطيةه الآن وتيسير لهذه الأمة من تيسير هذه الأمة بأن أهل الكتاب لا يصلون إلا في البيع أو الصوامة وأما أنت فقد فتح الله لك الباب تصلي حيثما أردت كما قال النبي سلم مبينا هذا الفضل قال النبي سلم وفضلت على الأنبياء بست وذكر منها ويجعل أخيها الأرض مسجدا وطهور فطرباتها طهور في الرواية الأخرى في الغرض المقصود بأن هذا من باب وأمثلة التسير كثيرة جدا منها اولا التخيير في استخدام الحجارة او الماء في الإنقاء الاستنجاء بالحجار النبي سلم العصل في الاستنجاء وزلت الناسة بالماء لكن العلماء يقولون أن الإنقاء بالحجارة أيضا من ذلك من باب التأثير من الشريع الغراء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن استجمر فليوتر وقد أمر ابن مسعود أن يأتيه بإيش بأحجار ثلاث فأتاه بحجرين وروس فألقى الروس وقال ركس ائتني بحجر ثالث كما في مستد أحمد رواية فيها زيادة في مستد أحمد قال ائتني بحجر ثالث من, من ذلك أيضا الصلاة قاعدة إن لم يستطع أن يكون قائما هذا أيضا من أبواب التأثير في الشريع الغراء صلي قائدا فإن لم تستطع فقا... صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا أو قال فعلى جمي أيضا من أبواب التيسير العظيمة لهذه الأمة ليمنع ويسد عنها أبواب الحرام أن تنظر فضعه الجفو أنت الآن أهل الكتاب فيهم المخادنة وفيهم الزنة وكأن المرأة تقول يدني لكن هو زواجه مني فقط أما هنا في الشريع الغراء حتى لا يقع المرأة في الزنة فتحت له, الش... فتح له الشريع الغراء إلى أنها تزود إيشه أربعة. ويزيد على ذلك بالجواري فالغرض المقصود هذا أيضا من سماحة الشريعة وتسير الشريعة من تسير الشريعة أيضا من يعني صور تسير الشريعة قضاء الفوائد قضاء الفوائد التي لم يفرد فيها المر سواء كانت فرضا أم نفلا المرء صاحب الهمة العالية الذي يريد أن يرتقي منازل أولى فإنه لا يصل إلى ذلك إلا بالكد, بالكد والجد والاجتهاد وأن يستفرغ الوسع وأيضا يبلغ الجهد منه مبلغا فهذا الذي يرتقي المنازل العلى قال أعني على نفسك بكثرة السجون فلذلك الرجل إذا فاتته صلاة نافلة مثلا مثلا اعتاد عليه الإنسان قال من صلى الله سنة عشرة راكعة في اليوم والليلة بنى الله له القصر بالجنة العميل يقولون هذا على الدينومة لا تحسبن أن ذلك في يوم واحد فيومنك في القصر مسألة على الدايمومة فرجل ذي انخرمت الدايمومة معه ماذا يفعل؟ سيموت كمتا يضيع عليه الخير فالأخير من ابواب التيسير لهذه الامه فتح له باب الفوائد وقضاء الفوائد لما شغل الرسول ان الزكاه تفريق الزكاه عن صلاه الظهر قضاها بعد العصر وقال من قال طولا عاما طالما نام عن صلاه أو نسيها فليس كما ذكرها أيضا من ذلك أن الاصل في المعاملات الحل لا التحليل بانه الاصل فيها الحرمه بل الاصل في المعاملات الحلم الاصل في في في اللي بسال حلم الاصل في الاطعامه الحلم فالاصل بذلك الحلم من فضل ربنا علينا وهذا بالذات أيضا التيسير تيسير هذه الشريعه الغراء أيضا من التيسير من صور تيسير هذه الشريعه الغراء جواز ايتيان المراه ليلى في ليل الصيام جواز ايتيان المراه بلا صيام كانوا في اول الامر كان اذا اذا افطر اذا لم ياكل احدهم بعد المغرب إلى العشاء وجاءت عليه العشاء فلا طعام ولا نكاح ولذلك أبو موسى وغيره يعني جاء متأخرا إلى أن دخل وقت العشاء هي قدمت له الطعام وحيأت نفسها له زوجه قدمت له الطعام وحيأت نفسها له فلما كان منهامكا في عمله جاء ليأكل وضعت الطعام دخل وقت العشاء وكانت مهيأة نفسه له يعني يأتي أهله فسقط مغشان عليه. حتى قالت كذا وكذا عليه ثم الله جعل أقفف عنهم وأباح لهم الطعام والشراب من بعد غروب الشمس إلى طروع الفجر قال أحل لكم ليلة السلام رفضوا إلى قال علم الله أنكم كنتم تختنونه أنفسك الفتاة فالآن باشروا هن هذه ترهق جدا على التيسير العظيم في الشريعه الغراء لو واحد ما حصل نظر ودقق على رحمة الله على عبادي بهذه الشريعه اقول لا ارضى بغير لا ارضى بغيرها بدينا بحال من الاحوال ان هذه او لا ارضى إلا الا بهذه الشريعه الغراء ان تكون حاكيمه علي لا ارضى بغيرها بدينا بحال من الاحوال قائ من هذه الصور في الترخيص في المسلم عندما يعني أستغفر الله في المعاملات أيضا السلم السلم والإجارة والوكالة على ما قاله بعض علمائنا عند جمهور الفقاء وإن كان هنم يراجعون فيه بعض علماء يعني يراجع الفقاء فيما يتبنون من أن السلم على خلاف القياس أو أن الإجارة على خلاف القياس لما فيها من الغرب يقولون ما شرعه الله كله يوافق القياس لأن العقل الصريح العقد الصحيح يوافق النقل للإيش الصريح لذلك يقول ما في على خلفها لكن جمهور المقاء رأنا أن السنة فيه غرر فجاء ترخيصا للعباد على خلاف القياس فهو من باب التسهيل القائدة التي تلي ذلك قائدة الأصل تحريم الحياة وهذا له تفصيل آخر لأننا سنتقل في حياة شرائية ومشروعة وحياة ممنوعة فعل يوسف عليه السلام هو من الحياة للمشروعة قد أخذ به بعض العلماء للهروب من الوالبات كما تبنت الأحناف ذلك في كيفية الهروب من الزكاة بالحيال المشروعة أنه يقرد المال ما يقرد يقرد يقرد المال هبة لابنه فإذا مر الحول يسترد المال منه مرة ثانية لأن السلام قال الرارع في هبة كالكلب يقري فقال إلا الوالد من هو فهو أعطاه بعد بعدما مرور بساعة بعدما بلغ النصاب فإن حال الحول على غير النصاب الموجود فإنه يسترد ماله بعد ذلك هذا سنفصله شاء الله. في الغد القريب